لا خير في كثير منا جواهم إ ل ا من أ م ر بصدقه او معروف أ و إ ص ل ا ح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف ن 「私たちのため إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ض ل を知っ بعيدا 「なんでしゅうたんを見るの?」 わَわれわれわれわれわれわれわれわれ ن َ ا れわ ا われわれわれわれわれわれわれわれَれわれわれわれわれわれわれわَ ي れわれわれわ ر われ ل れわَ ل れわَわれわれわれわれわれَ ن われわれわِわれわれわれわれわれわれわَわれわれわれわれわれ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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات، سندخلهم جنات تجري من ال تحتها الأنهار، خالدين فيها أبدًا. وعد الله حق، ا ومن أصدق من الله قيلا.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 وَهُوَ مُؤْمِنٌ ال وه ف َ أ ُ و ل َるのは私たちの思い出を変え ن のは私 ل ج َ ن َّ ة َ وَلَا ي ُのْ ل َ م ُ و ن َ نَقِيرًا 「お前たちのために」「私のために」「م のために」「私のために」「私のために」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 النساء ا ل ا ت ي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان و أ ن تقوموا لليتامى بالقسط و م ا ت ف ع ل و ا م ن خ ي ر ف إ ن ا ل ل ه ك ا ن ب ه ع ل ي م ا و إ ن ا م ر أ ة خ ا ف ت م ن ْ ب ع ل ه ا ن س ش ُ و ز ا ً ا أ و إ ع ر ا ض ا ف ل ا ج ن ا ح ع ل ي ه م ا أ ن ي ص ل ح ا ب ي ن ه م ا ص ل ح ا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 ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها ك ا ل م ع ل ق ة و ِ ن تصلحوا وتتقوا ف ِ ن الله كان غفورا رحيما و إ ن يتفرقا ي غ ن ِ الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد غصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في, الس في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا ان يشاء يذهبكم ايها الناس ويات ب آ خ ر ي ن 「私の思い出を忘れ و ا シュ هداء لله ولو على انفسكم أ و الوالدين والاقربين ان يكن غنيا و فقيرا فالله اولى ب م ا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 ان الذين آ م ن و ا ثم كفروا ثم امنوا ثم ك ف ر و ازدادوا ثم كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما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 「おいしいです」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 معكم وإن ك الم ن ل قالوا ل ك ا ف ر ي نصيب ن أ نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم ا ل ق ي ا م ة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 و ه و َ خ َ ا د ع ه م و إ ذ ا ق ا م و ا إ ل ى ا ل ص ل ا ة ق ا م و ا ك س ا ى ل َ ي ر ا ء و ن ا ل ن ا س و ل ا ي ذ ك ر و ن ا ل ل ه إ ل ا ق ل ي ل ا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 من السماء فقد س أ ل و ا موسى أ ك ب ر من ذلك فقالوا ارنا الله جهره ف أ خ ذ ت ه م ا ل ص ا ع ق ة بظلمهم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 بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وَقُلْنَا لَهُمْ لَا ت َ ع ْ د ُ و い出を ا い出してくれているのですが私たちの思い ا を思い ه し م くれているのですが私たちの思い出を思い出してくれているのですが私 ه ِ م ْ م ِを思い出してくれているのですが私たちのِい出を思い出してくれている وكفرهم وقتلهم الله بآيات الأنبياء بغير الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف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 وان من َ ه ل الكتاب ِ ل ا ليؤمنن به قبل م و ت ِ ويوم ا ل ق ي ا م ِ يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم و ب ل ل ص د ي م عن سبيل ال الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهو عنه وأكلهم أموالا إليك وما أ す ز, ز ل من قبلك.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 「なおきいな ح ي, إ ك ك أ ح ي ن ا いな ي ك كما أ و ح, ن ح ي ن いな ل ى ن و い و ا ل ن ب いな ن من بعده و أ, ا و いな ن ا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب وعيسى و أ ي و ب ويونس وهارون وسليمان واتينا داود ز ب و ر ا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك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 إ ن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إ ن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا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 إنما المسيح عيسى ることを知っていることを ل っていることを知っていることを知っているこ و を知っていることを知っ ا いることを知っていることを知っ و いることを知っていることを ل って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 ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصير يا أيها الناس قد جاء ف أ م ا الذين آ م ن و ا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في ر ح م ة من هو فضل ويهديهم إ ل ي ه صراطا مستقيما يستفتوك ن قل الله يفتيكم في ا ل ك ل ا ل ة إن ا م ر ؤ ه, ول ول ه ل ك ليس له ولد وله أخت فله ا نصف ما ترك وهو ي ر ث ه ا إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما ل ث ل ث ا ن مما تركت و إ ن كانوا إ خ و ة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ ا ل, ل, ل أ ن ث ي ي ن يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آ م ن و ا اوفوا بالعقود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 ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا ا ل ه ن ي ولا ولا القلائد آ م ن البيت الحرام يبتغون, يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا و إ ذ ا حللتم فاصطادوا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 وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسقى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون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 يا ايها الذين آ م ن و ا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديهم إلى, الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وَإِن جُنُوبًا فَاتَّهَّرُوا وَإِن كُنْتُمْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أ َりَ د ٌ 「おう لامستم النساء <ص> فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم و أ ي د <ق> ي ك م منه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 واذكروا نعمت الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور 「や أ ه ه ي ه الذين ا آ م ن و ا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على أ لا تعدلوا اعدلوا هو أ ق ر ب للتقوى واتقوا الله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 يا ايها الذين آ م ن و ا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم أ ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله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 وآمنتم برسلي وعزرتمهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم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 فبما نقضي م ن ي ث ا ق ه م لعناهم وجعلنا قلوبهم ق ا س ي ة يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوح ا ل ظ ا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنه منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصبح ان الله يحب المحسنين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 ف إ ن يخرجوا منها فانا داخلون قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها